اذاعة القرآن الكريم من القاهرة شیخ محمد رساد بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدور حديثنا اليوم عن علم من اعلام قراء القرآن الكريم هو الشيخ محمد رفع. ذلك الصوت النفيس الذي اخرجته ارض مصر الطيبة التي طالما جاءت بالعظماء والعمالقة منذ فجر التاريخ ورغم مرور عشرات السنين على رحيل قارئنا، فإنه لا يزال يعيش بيننا بصوته العذب الرحيم. محمد رحات، سيد المقرئين، وإمام المرتلين، وخير المؤذنين، الذي مل الأسماع بالخشوع والسكينة. وعلمنا آداب الاستماع ولد الشيخ محمد رفعت رحمه الله تعالى في التاسع من مايو عام 1882 ميلادية وتوفي في نفس يوم مولده التاسع من مايو عام 1950 ميلادية وبين مولده ووفاته كانت حياته كلها على مدى ثمانية وستين عاما عطاء للقرآن الكريم بدأ الشيخ حفظه للقرآن في الخامسة من عمره وأتمه في التاسعة وذا عصيته في ربوع مصر كقارئ للقرآن وهو دون العشرين من عمره وقد ولد الشيخ محمد رفعت رحمه الله تعالى مبصرا وما لبث أن فقد بصره في سن مبكرة وتوفي والده وهو في التاسعة فوجد الفتى الصغير نفسه يتحمل مسؤولية أسرته عاش محمد رفعت ثقيرا ومات ثقيرا وهو الذي أسعد الملايين من المستمعين بصوته في حياته وبعد مماته ما واعتنق الإسلام عدد من غير المسلمين تأثرا بصوته لم يجعل محمد رفعت رحمه الله تعالى من القرآن مكسبا ماديا فقد رفض ترك الوطن حين طلب منه أحد أسرياء الهند أن يقرأ له مقابل مبلغ ضخم من المال يساوي ثمن مئتي فدان في ذلك الوقت لم يكتب عن قارئ مثل ما كتب عن محمد رفعت ولم ينل أحد من الإعجاب والمديح مثلما نال محمد رفعت فقد قال عنه الشيخ المراغي شيخ الأزهر إنه منحة الأقدار وقال عنه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي إنه أحسن من رتل القرآن وقال عنه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد إنه عالم وحدة يقشعر له صوته الابدان وقال عنه الشيخ محمد متولي الشعراوي القران ده كنا بنشرح من ناحيه احكامه واحكام احكامه كان شيخ مصري لا ندريكم في احكامه فان رايت الفن الادائي في انتقاد المقامات كده اللي يسحب مش عارف ايه بشكل مصدق فانه رايت حلاوه الصوت الشيخ ابو بكر وبعد ذلك او قبل ذلك الشيخ ابعد ففي ذلك او الشيطان الرجل. الله نور got كل شيء علي كان الشيخ محمد رفعت رحمه الله تعالى عزيز النفس لا يقبل عطاء من احد فقد رفض خمسين الف جنيه جمعت لعلاجه حينما اصيب في سنوات عمره الأخيرة بمرض الحنجرة الذي احتبس به صوته واقعده عن القراءة كانت حياة محمد رفعة سلسلة من الكفاح وكان اكبر كفاحه لتنمية موهبته وصقلها فدرس قواعد اللغة وعلم التفسير وفنون القراءات وحفظ مئات الادوار والتواشيح والقصائد اضافة الى موهبته المتميزة واخلاصه الشديد في تلاوة القرآن الكريم وعبقرية صوته هدية من الله وآداؤه القرآني معجز فصوته يحتوي على 21 مقاما من مقامات التلاوة ومن هنا تأتي حلاوة تأثيراته التي لا حد لها لمن يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة القاري الشيخ لنين شايشع نقيب القراء فضيلة الشيخ بالرغم من مرور هذه الأعوام على رحيل الشيخ محمد رفعت إلا أنه ما زال في قلوب المستمعين فما في ذلك إذا كان المرحوم فضيلة الشيخ محمد رفعت قد فقد نعمة البصر وهو في الثالية من فقد انارت آيات الذكر الحكيم بصيرته واضاءت تلاوته الصادقة قلوبة امعيه وجسدت في اعماقهم معانيه الجليلة وكانت وما زالت تعد شرحا وتفسيرا لها وذلك لان طريقة ادائه لم تكن تخرج من حنجرته الذهبية عن صنعة او احتراف بل عن فهم دقيق لحكمه ومراميه وإيمان نجداني برسالة ربه إلى عباده ليعرفوا طريق الحق فيسلكوه ويؤمنوا بعظمة منزلة على قلب رسوله الأمين فيطيعوه وكان سلطه صدى لعقيدته الراسخة كما وأن قراءته أجمانا لما يعتمل في صدره من حب لكتاب الله العزيز وعشق لكلماته القدسية مما ملك عليه نفسه المؤمنة لقد بلغ من تأثيره العميق على نفوس مجتمعيه أنه كان إذا تلى آيات تحمل معاني الرحمه والمغفرة وتصف نعيم الجنه وتدفق أنهارها بقمرها ومعينها الثياب حتى كأنهم يشمون طيب ريحها ويرتوون من رحيق عسلها وقد جاشت صدورهم بالرغبة الصادقة في سلوك طريقها بإخلاص الطاعة والالتزام بأحكام الشريعة حتى يدجوا بابها وتتلقاهم خزنتها قائلة لهم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين خالدي الشيخ محمد رفعت على ما حظى به من شهرة طبقة الآفاق وما خص به من حب وتقدير أودعهما قلوب الناس الكريم الرزاق مطبوعا على التواضع يخفض الجناح لمخالطه والمتعاملين معه بثقة العالم العارف وخوف التقي الصالح لا يسعى الى كسب مادي او نفع شخصي يسبق بذلك اساتذة الزهد والتصوف ولا يفكر في عرض الدنيا وان الله سبحانه وتعالى قد اودع في نفسه القناعة والتسليم بقضائه. المطلوب، وسيظل صوته العبد إلى الأبد يردد آيات الله المباركة، مذكرا بعظمة القرآن الكريم ومهتما بحفظه وقارئه على اعلى مستوى من الدقة والاتقان. تدمانه الإسلام لقد كان الشيخ محمد رفعت متفردا في الأداء والأحكام حول دقة فضيلة الشيخ محمد رفعت في أحكام التجويد وبراعته في التصوير يقول عنه الشيخ رزق خليل حبة شيخ عموم المقارئ المصرية في ذلك الوقت في لقاء مسجل له قبل رحيله معلوم أنه لا يختلف أسنان على تفوق المرحوم الشيخ محمد يفعل بصفات حميدة متعددة قل وجودها في نظرائه من عذوبة في صوته وروحانية في أدائه وتلاوته وعناية بالقرآن وحسن أدائه فتفوقوا رحمه الله في عذوبة صوته ذكرنا بما أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استمع لقراءته قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل او أو قال من مزامير ذاود وتفوقه في روحانية تلاوته ومحافظته على مخرج كل حرف من مخرجه الصحيح مع صفاته وتفوقه في عنايته بالقرآن وحسن أدائه تذكرنا بما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه من أنه قال لا تهزوا بالقرآن هذا الشعر ولا تنسوه نسر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن عم أعدكم آخر الصورة والدقل فتح الدال والقاف هو أردأ أنواع التمر كما كان رحمه الله واعيا معنى واعياً لما يقرأ وفضلا عن امتياز المرحوم الشيخ محمد رفعت بهذه الصفات المذكورة التي ذكرت فقد علمت ممن سبقونا أنه كان يمتاز بصفة أخرى أصبح وجودها نادرا بين الزملاء أنا وهي صفة الوفاء. كان رحمه الله وفيا لجميع من يعرفه فضيلة الشيخ هناك ارتباط شديد بين صوت الشيخ محمد رفعت وشهر رمضان هل هناك سر في ذلك السر في صوت المرحوم الشيخ رفعت كما قلت هو الروحانية في الأداء والروحانية في شهر رمضان بتظهر لجلال الصيام فبتذكر الانسان بانه يعلق في افاق السماء ويستمع الى الملائكة ويتعضر ايضا للاستماع الى المرحوم الشيخ ربعة الله عنه استمع اليه حينما يقرأ ويقف عند قول الله تعالى للذين احسن الحسنى وزيادة فستشعر بالملائكة تحيط بنا وتأمرنا السعادة ووحب أن أبين أنني لم يسعدني الحظ بالإخاء بالمرقوم الشيخ محمد الفعد ولم أره في حياته إلا مرة واحدة حينما ذهبت إلى الاستماع إليه بمسجد فاضل باشا بضب الجماميز الذي كان يقرأ به كل يوم جمعة ولقد دهشت إنما وجدته نحيفا في جسمه مع أن قراءته كانت قوية في المزياع كالسلاسل الزهبية وسعد بها العالم في جميع بقاء الأرض وكتب الله لها البقاء مع أن تزليلها كان بذائيا من الهواء ولم أكن أعلم بهذا إلا بعد علمي بوفاته الشيطان الرجيم